قال الإمام النووي عليه رحمة الله باب تحريم الكبر والاعجاب باب تحريم الكبر والاعجاب الكبر ايها الافاضل فسره النبي عليه الصلاه والسلام بقوله بطر الحق وغمض الناس فسره النبي عليه الصلاه والسلام بكبري بقوله بطر الحق اي رده وغمض الناس اي احتقارهم وفي السيار قال ابو وهب المروزي سألت ابن المبارك ما الكبر قال أن تزدري الناس فسألته عن العجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك لا أعلم في المصليين شيئا شرا من العجب في المصليين في المسلمين لا أعلم في المصليين شيئا شرا من العجب قال الشبع الزمين رحمه الله والكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه ويستكفره قال فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس وكلاهما خلق مذموم الكبر والإعجاب قال والكبر نوعان كبر على الحق وكبر على الخلق وقد بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم وأن لا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوقه وقد تكاثرت الآثار عن الأمة والعلماء والصالحين من هذه الأمة في بيان هذه المعاني وقد قال مسروق كما في سير إحلام النبلة كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله لأن العمل توفيق من الله عز وجل وإذا أعجبت به ترى أن عملته بحولك وقوتك واجتهادك وقال مترف ابن عبد الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا قال الذهبي معلقا قلت لا أفلح والله من زكى نفسه أو عجبت من زكى نفسه أو أعجبت وعن محمد بن علي قال ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك فالتكبر يدل على نقص في العقل لأن الإنسان لو تذكر في حاله ومن أي شيء خلق وكيف ضعفه رأى أنه من أضعف المخلوقات وعن ابن عيينة قال من كانت معصيته في الشهوة فارج له ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له وإبليس عصى متكبرا فرعن وقال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير والعجب أيها الأفاضل هلاك إذا أعجب الإنسان بعمله أو بهيئته أو بماله أو جاهه أو غير ذلك أو برأيه وبروزه في العلم أو في بلاغته وفطنته هذا علامة هلاك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء برأيه وفي رواية وإعجاب المرء بنفسه وفي رواية وإعجاب كل ذي رأي قال ابن القيم فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء وقال وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي يعني الكبر إنسان يعجب بنفسه فيتكبر فالكبر من آثاره العجب قال من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم وترحلت منه العبودية ونزل عليه المطد قال فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف ذاهب بنفسه تيها أي مترفع بنفسه لا يبدأ من بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه لا ينطلق لهم وجه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى, حقوق النا... ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله ولا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغدا وقال في المدارج وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التكبر شر من الشرك قال فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره قال ابن قيم قلت ولذلك جعل الله النار دار المتكبري كما قال في سورة الزمر وفي سورة غافر ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبري وفي سورة النحن فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا مثوى المتكبري وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق وغمط الناس قال وكما أن من تواضع الله رفعه فكذلك من تكبر عن القياد للحق أذله الله وضعه وصغره حقره ومن تكبر عن القياد للحق أو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومن هو له فإن رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله أعلم فالحق يقبل ممن جاء به وإن كان أعدى عدو وأحقر حقير لأن التكبر عن الحق تكبر على الله وعلى قوله وليس على الناس